جزاكم الله خيرا واحسن إليكم هذا سائل يقول هل يجوز الاحتفال بالمولود عندما يأتي هل يجوز ماذا الاحتفال بالمولود المولود نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى والذي يشرع عند هذه النعمة أن يفعل المسلم المشروع المأذون به ومما يشرع أن يذبح في سابعه للذكر شاتين وللأنثى شاتا واحده وهذا من باب الشكر شكر الله على هذه النعمة فيأكل منها ويهدي ويتصدق على الفقراء أما أن يقيم احتفالات و توضع لتلك الاحتفالات مراسيم معينة أو أمور معينة فهذا مما لا أصل له في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول وما حكم حلق اللحية بحجة, بحجة العمل أحكم حلق اللحي حرام لقول نبينا عليه الصلاة والسلام خالف المجوس خالف المشركين أرخو اللحى وقص الشوارب وإعفاء اللحية هو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها ولو خلي بين الإنسان وفطرته لم يختر إلا أن يعفي لحيته لكن إذا تبدلت الفطرة وتغيرت أجرى على لحيته الموس أما إن بقي على الفطرة فالفطرة لا تطلب إلا أن تبقى اللحية وهي جمال للرجل وزينه وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا حلفت بالله تقول والذي زين الرجال باللحة فاللحية زينه للرجل وجمال وهي سنة النبيين ونحن نقرأ في القرآن قول هارون عليه السلام يبن لا تأخذ بلحيتي لا تأخذ بلحيتي هذا فيه دلالة على أن اللحية من سنن الأنبياء وهي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وكان والصحابة في المدينة كلهم على إعفاء اللحية ومنظر حلق اللحية في المدينة لم يكن موجودا لم يكن موجودا الذين حوله عليه الصلاة والسلام كلهم على احفاء اللحيه ولهذا جاء في في كتب السير وحسن بعض العلماء اسناده لما ارسل ملك اليمن رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حلق اللحية وأطال الشارب وكان قد حلق اللحية وأطال الشارب فلما جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام صد عنهما، صد عنهم أعرض عنهما، كره عليه الصلاة والسلام هذا المنظر كره هذا المنظر لحية محلوقة وسارب طويل فصد عنهما، فجاء إلى الجهة الثانية فصد عنهما عليه الصلاة والسلام ثم في المره الثالثه قال من امركما بهذا يعني حلق اللحيه واطاله الشارب قال ربنا اي ملكنا قال ربنا قال ان ربي امرني باعفاء اللحيه وقص الشارب قال عليه الصلاه والسلام ان ربي امرني باعفاء اللحيه وقص الشارب فهديه عليه الصلاه والسلام وسنته وهو الفطره التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها هو إعفاء اللحية وقص الشارب نعم يقول عندنا في بلادنا عندما يقدم أحد من سفر تذبح له الذبيحة ويقوم بالقفز من فوقها حين الدخول فما حكم ذلك هذا من الباطل ومن الظلال يعني إذا كانت تذبح للقادم على نوع من التعظيم أو أيضا من بنوع من الممارسات المبتدعة والأفعال المحدثة المنكرة فهذا كله باطل إن كان على وجه التعظيم له والتقرب إليه يكون من باب الشرك وإذا كان مجرد أشياء أحدثت وأنشأ هؤلائك فتكون من قبيل البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان والمسلم يسرع له أو يجوز له إذا جاءه ضيف أن يذبح ذبيحه ليكرم بها ضيفه مثل ما فعل الكريم إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءه أضيافه ذبح عجلا وقربه إليهم قدمه اليهم قال ألا تأكلون ذبح عجلا وشواه عجل حنيذ أي مشوي وقدمه إليهم قال الا تأكلون فهذا نوع من الكرم أما إذا كان تذبح على نوع من التعظيم أو يمارس ممارسات محدثة ومبتدع فهذا كله باطل ما أنزل الله به من سلطان يقول بعض ثم هذه أيضا إذا تأمل المتأمل نوع من سخافة العقول يعني الضيف الآن جاء متعب من السفر جاء متعب من السفر ثم يطلب منها أن يقفز من فوق الذبيحة أن يقفز من فوق الذبيحة وإذا كان الذي سيذبحونها له بقرة هذه ايضا معضلة رجل مجهد وجاء متعب من السفر واقفز يا ضيفنا اقفز من فوق الذبيحة التي سنذبحها اكراما لك إن كان هذا نوع من السفر والضياع وإذا كان جمل لا بد من سلّن يضعونه للضيف حتى يحسن أن يقفز من فوق ال. نعم. يقول وقوف بعض الزائرين للقبور كالذي يقف لأداء الصلاة ويقول هذا احتراما أو احترام لهم. الوقوف عند القبر للزيارة له آداب الخروج عنها يفضي إما إلى بدعة أو إلى شرك. يفضي إلى بدعة أو إلى شرك ولهذا ينبغى على الإنسان أن يتقيد بالنصوص والأدلة الواردة في هذا الباب ومن ذلك أن لا يعكف بإطالة الوقوف وأن لا يرفع صوته وأن لا يقف على هيئة المصلي لأن الوقوف على هيئة المصلي هذه عبادة لله سبحانه وتعالى أمر يسرع للمسلم أن يفعله بين يدي الله في صلاته خاشعا متذلنا لكن الذي يسرع له عند القبر أن يقف والقبر أمامه والقبلة خلفه ويسلم السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أو السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا عمر السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا فلان إذا كان قريبا معينا يسلم عليه بعينه أما ما زاد على ذلك من مكث عند القبور أو رفع أصوات أو تعلق بالمقبور أو نحو ذلك فهذا كله مما يسمى بالزيارة البدعية نعم يقول السائل هل هناك ضوابط في طلب الدعاء من الصالحين عندما يطلب الإنسان من صالح أن يدعو له يطلب منه ذلك من باب النفع العام له ولمن يطلب منه من باب النفع العام لا من باب التعلق وإنما من باب النفع العام ودعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب فأنت تعينه على تقصد بذلك إعانته على الخير عندما تقول ادعوا الله لنا أو ادعوا لي ولاخوان ولا المسلمين فإذا دعا لك ولاخوانك المسلمين انتفعتم, انتفعتم جميعا وكان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وهذه مسألة نبه عليها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم من صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد آله وصحبه